ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأم العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون